خطر حسان العوني ناس لي ساسفه شكون علم قلبني شكون علمك شكون علم قلبني شكون علمك شكون علمك تسكري وتصحري الليل شكون علمك تشربي والدوقين ويلة ويلة شكون علمك تشربي والدوقين ويلة ويلة أجيب خطر من أستربات الشاكيب عند الله ولي داتو. and mm it's -hmm. alí from him press lomba sa alrahim Este xaroc. Pots amoure 300. I'm just a cop.